ي دود إِ جَعلكَ خَاليفَةً في الأرض فَحقُ بَنَ النَّاسِ بالِحق يا دودُ إ جنكَ فَيفَةً في الأض فَحقُ بَ الناس بِحق وَلا تَت تَتْبَعِ الْهَوَى فَيَضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَتْبَعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ